أعوذ بالله من الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا في وَجَبَتْ تَرْعَى لَكِنْ نَسٍ مِنْ قَوْلٍ قُلْنَا لَكَ أُمُرَاحَ تَأْنَاءَ Yeah. لا قوم منكم إنكم كنتم قومًا Well وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا أُعْمْ كُسَابٍ لو يجدون من جاء أو مغام لئي ذا لئي ذا Thank <laughs> you. why بِلَهِ يُرِيُّ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ yok ni يحلفون بالله